وسميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون الظن وما تهوى الأنفس ولقد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 ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا الأمم إن ربك واسع المغفرة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 وَأَلَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعِيَهُ سُوَفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءُ الْأَوْفَى وَأَنَّ إلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَى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 وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفك تأهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى آزفة ليس لها من دون الله كاشفة أَفَمِنْ هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله